جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين فضيلة الشيخ يقول امرأة وجدتني في الحرم المكي وقالت لي أريد أحد يعتمر بالوكالة واعطتني مئتي ريال فقلت عمّا فقالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا جائز ليس جائزا لأن جميع أعمال الأمة من عمرة أو حج أو صدقة أو صلاة أو غير ذلك كل عمل يقوم به أي فرد من أفراد الأمة فللنبي عليه الصلاة والسلام أجر في عمله كاملا. لأنه صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله وقال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا فهذا العمل لا دليل على مشروعيته بل إذا اعتمرت عن نفسها أو طلبت